لو أرادَ اللهَّهُ أَاتَّخِدَ وَلَد الأصْطَفَ مَِّ يَخلقُ ماَا يَشَ لو أراادَ اللهَّ أَاتَّخِدَ وَلَد الأصطَفَابَِّا يَخلُق ما يشاء هو الله الواحد القهام